اللَّهُمَّ الله لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ خیلی خیلی أرسل رسول جنوب و As-salamu ما آم اما يا شيخ مرتخي والله والله اكبر وهسه موسیقی موسیقی طيب يا معمد رسول الله يا الله معمد رسول الله رسول الله ده كده الله يا الله More Amen. Um... वाम <inaudible> good <laughs> boy. لكس مربوط مربوطها يا عم الهواء 1 minute or 2 minutes.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 my son <تصفيق> الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله Allah godsta يا إلهي يا الله الله الله الله الله الله الله نفی All right. Uh... علي السلام سلام سلام يا سلام والله يا عم الله يعنا الله يا سيدي كده مَنِ اجَاءَ لَا ابْرَأَتْ نِمَنِ هُوَ رفعاك سجا بسان و و و عليتوا الله الله ونرحبوا بالغاليك جيني جيني ولا رب باليك عليك عليك